وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون وذلك أنهم قالوا إن سرك ان ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما فنزلت هذه السورة ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم الشرك ولي دين الاسلام